الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بنصره قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 يَا سُمُونَنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكُمْ لَأَن يَشَكَّلْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإننا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب عالت رسنهم في الله شك فاطئ السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَاعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُحَاوِلَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكََنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَالِهِ جَهَنَّمَ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 مثَلُ الَّذينَ كفَروا بِرَبِّهِمْ أعمَالُهُم كَرَمادٍ اشتدت بهِ الريحُ في يومٍ عاصفٍ في يومٍ عاصفٍ لا يقَدِرونَ مِمَّا كسَبوا على شيءٍ ذَلِكَ هُوَ الْضَّلالُ الْبَعيدُ أَنَا مَتَرَى أنَّ اللَّه خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنتادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل إعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق من ما رزقناهم ويُنفق من ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أي أتى يوم لا بيعون فيه ولا خلل الله الذي خلق السماوات والأرض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 وأتكم من كل ما سألتموه وأتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفّا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 فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ كَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ الْأَفْئِدَةَ مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ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 مهتعين مقنعير أوصهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذرنا سيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجبد عواتك.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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون لله الواحد القهار وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران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 وليذكر أولو الألباب